بسم الله الرحمن الرحيم ويرضي المطففين الذين إذا اتكلوا على الناس يثورون وَإِذَا جَآءُوا هُمْ أَوْضَعُوا هُمْ يُخْتَرُونَ أَلَا يَظُنُّونَكَ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ قل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 ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحذوبون ثم إنهم لصاروا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا ان كتاب الأبرار مفي عنديين وما أدراك ما كتاب مرتوم كتاب مرتوم يشهده المقربون إن الأبغار لفي نعيم على الأرائف ينظرون تعرف في هدوهه النظرة النعيم يثقون بالرحيط مرتوم كتابه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقررون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامسون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا اللهون وما اخفر عليهم حافظين الاو الذين ناموا من الكفار يضحكون على الايام ينظرون هل ذوقوا الكفار ما كان يفعل